كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا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 ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُونَ أمثالهم طَريقَةً إِلَّا بِسُمْ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَكُلِّيَ نَسِيفًا غَرَّدِينَا اسْفَا فَيَتَرَقَّعُ قاعًا صَفْ صَفَا لا تَرَى فِيهَا وَجْهٌ وَلاَ امْتَ يَوْمَئِذٍ يَتْبَعُونَ الدَّاعِيَ لاَ وَجَلَ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 وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ الظُّلْمَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ الْمَوْتَ وَلَا هَضْمًا